ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار نصيرنا واجعل اللهم جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت السميع القريب يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في عملنا والشكر في قلوبنا وارزقنا ايمانا خالصا يباشر قلوبنا والرضا بما قسمت لنا والرضا والرضا بما قسمته لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين اللهم ارحم ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وأنت رب المستضعفين وأنت ربنا فليس لنا الا أنت حسبنا الله وكفى سمع الله من دعا ليس وراء الله مغمى وليس وراء الله منتهى اللهم اجعلنا من عمار المساجد وقراء القرآن على طول الزمان واجعل منا وفينا الشيوخ الركع والشباب الخشع وارحم فينا الأطفال وارحم فينا الاطفالهم الضعف وارفع عنا البلاء والوجع رحمتك يا ربنا بالاطفال اليتامى يا ربنا بالأطفال والنساء الثكالى والشباب الحيارى اللهم أنزل الصبر على أمهات الشهداء اللهم أنزل الصبر على أنهات الشهداء يا رب العالمين اللهم إن ذنوبنا عظيمه وهي صغيره في جنب عفوك يا كريم فاغفرها لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب اغفر لنا يا غفار الذنوب واصرف عنا السوء فإنه لا يصرف السوء إلا أنت وارزقنا الخير كله فإنه لا يأتي بالخير إلا أنت نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقة وفقرا وبك عمن سواك غنى بفضلك يا غلي يا حميد اللهم ارحمنا واسترنا واكشف همنا وغمنا وحزننا واغفر لنا ذنوبنا وارزقنا توبه خالصه لوجهك الكريم وارزقنا توبه خالصه لوجهك الكريم وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ورزقنا حسن الختامه وارزقنا حسن الختامة وكفنا شر الدنيا والآخرة وفرج عنا كل ضيق وشدة وقض حوائجنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق ايماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل صيامنا واغفر خطايانا واغفر خطايانا ونسالك الدرجات العلا من الجنه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اسقر بناتنا واحفظ اولادنا واهد نساءنا وارضع ابنائنا وأكرم امهاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العدل عند الغضب والرضا والقصف عند الفقر والغنى نسألك لذة النظر وجهك الكريم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وتحية الملائكة المقربين وأن نكون من أصحاب عليين في روح وريحان عند رب راضي غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا من السماء إله يا من له عنت الوجوه وذلت لعظمة الجباه يا من يجيب المضطر إذا دعا يا من يسمع العبد إذا ناجاه يا من ليس معه اله يدعى ولا رب يرجى ولا خالق يخشى يا عالم النجوى يا كاشف الضر والبلوى نسالك يا الهنا ان تحقق لنا املنا وان تصلح لنا قولنا وعملنا نسالك يا رحمن يا رحيم ان تجيب بفضلك دعائنا وان تحقق لنا رجائنا يا رب العالمين يا رجاء المذنبين إلهنا إله العالمين ورجاء المذنبين أذنبنا في بعض الأوقات أذنبنا في بعض الأوقات وآمنا بك في كل الأوقات فكيف يغلل بعض أعمارنا مؤمنين فكيف يغلب بعض أعمارنا مذنبين كل اعمارنا مؤمنين إلهنا وخالقنا ورازقنا لو سألتنا حسناتنا لجعلناها لك مع شدة حاجاتنا إليها ونحن عبيدك فكيف لا نرجو أن تهب لنا سيئاتنا معظنا ما غناك عنها وانت ربنا الهنا وإله العالمين فكيف نمتنع بالذنب من الدعاء ولا نراك تمنع العطاء مع الذنب فإن غفرت فخير راحم فان غفرت فخير راحم انت وان عذبت فغير ظالم انت الهنا نسالك تذللا فأعطنا تفضنا اللهم إنت عذبنا فإن عبادك وإنت غفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم يا رباه يا إلهنا نسألك يا ربنا أن لا تشوه خلقنا بالنار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من حر النار اللهم اجبنا من خزي النار اللهم اجلنا من خزي النار ومن كل عمل يقربنا الى النار ومن كل عمل يقربنا الى النار وادخلنا الجنه مع الابراء وادخلنا الجنه ترى الاذرى وادخلنا الجنه مع الاذرى برحمتك يا عزيز يا غفار يا من بفضله وكرمه يعفو عن المثنبين فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا واستجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا واجلنا من الظلمات واجلنا من مضلات فتن ما احييتنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم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 جسده. اللهم يا رباه يا إلهنا ويا خالقنا ويا راسقنا اللهم من حضر جمعنا هذا في مسجدنا هذا في ليلتنا المباركة ومن المذنبون ومن المقصرون ومن الأطفال ومن الشيوخ ومن النساء دعوناك دعاء واحدا ورجاء واحدا يا الله يا كريم يا الله اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار ورقاب أمهاتنا من النار وأسواجنا من النار يا رب العالمين اللهم اجعلنا من اعتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اعتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليله القدر اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليله القدر يا خالقنا ويا الهنا من حضر جمعنا هذا او اننا وفي صدره من الهموم والغموم والاحزان ما لا يعلمها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا من حضر جمعنا هذا يشكو مرضا في جسده أو مرضا في أهله فنسألك يا حي يا قيوم ان تطيبه وأهله بالعافية أن تطيبه وأهله البسه لباس عافيه البسه لباس عافيه الهنا من حضر جمعنا هذا يشكو مرضا في جسده او مرضا في قلبه وفي صدره من الهموم والغموم والاحزان ما لا يعلمها الا انت الهنا يا خالقنا فنسالك يا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 اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اناما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بد والفوز بالجنة والفوز بالجنة من النار والنجاة من النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الذي انقذت به العباد من الضلاله والردى وأيته بالمعجزات فآمن به من آمن واهتدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأعلام الاقتدى اللهم اجسه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمة ورسولاً عن رسالته واسقنا من يده الشريفة شربةً هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً اللهم اجزي خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن قومه اللهم اجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله حتى تدخلنا مدخله واوردنا حوضه وارزقنا شفاعه واسقنا من يده الشريفه وارزقنا شفاعه وارزقنا شفاعته واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها ابدا برحمتك يا رب العالمين ربنا إنك أنت السميع العليم وتدع علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا أجمعين ربناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم احفظ بلدنا اللهم احفظ بلدنا اللهم احفظ بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ الكردستان من الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم يا منتهى كل شكوى إن أبو عفا فقونا اذله فاعزنا مغلوبون فانصرنا مغلوبون فانصرنا مذنبون فاغفر لنا مقصرون فاعف عنا متفرقون فاجمعنا مختلفون فوحدنا مختلفون فوحدنا حيارا فاهدنا مرضى فاشفنا مرضى فاشفنا اللهم اعتنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا برحمتك يا رب العالمين ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا أجمعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله السلام عليكم ورحمه الله